بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى مجر منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا, وبشر الذين آمنوا لهم قد مصدق نعيم ربه قال الكافر إن هذا لساحم مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش على العرش يدبر الأمر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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في الخناف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيا لا آيات لقوم يتقوى إن الذين لا يرجون لقاءنا وربو بالحياة إن الذين لا يرجون لقاءنا وربو بالحياة الدنيا وطمأنبو بها والذين هم عن وتحييتهم فيها سلام دعوار فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوار أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يَعْمَهُونَ وإذا مس الإنسان الضر دعينا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذانك ظلما للمشرفين ما كانوا يعملون، ولقد أعلمنا القرون منهم قبلكم لمَّا ظلموا لمَّا ظلموا هُمْ جَنُونٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ ثم الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ في جَعَلْنَاكُمْ قَلِيلَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ونأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أكتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو جاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرات به فقد لمستوا فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاؤنا هؤلاء ويقولون هؤلاء شفارنا عند الله قل أتنبهون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا واحدة فاختلافوا ولولا كلمة سبقت من ربكن فضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لنزل علي آية من ربهم فقل إنما الغيب لله فقل تَندَرُّ أَنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بعد إِذَا هُمْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يحيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظلوا أنه محيط بهم دعوا الله أخلصين له الزين جيدنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بريكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون نبتل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس وللعام حتى إذا أخلت الأرض خوفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون صيدا كأن لم تغنى بالأمر كذلك نفصل الآيات لخوم يتبكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو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 أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كثبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء أرض أمي يملك السبع والأبقار. أمن يملك السمع الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أَفَلَا تتقوا فذلك اللَّهُ الله ربطه الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفوا كذلك قل هل من شركاءكم من يبدئ الخلق ثم يعيده قل الله يبدئ الخلق ثم يعيده فانما تذكرون قل هل من شركاءكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ابمَن يهدي إلى الحق الحق أن يتبع أَمَنَ لا يهدي أَمَنَ لا يهذّي إِلا أن يهذّ فَمَنَ لَكُمْ كِبَسَحْوَرٌ وَمَا يَتَبَعُ الْكَرُمِ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي بِالْحَقِّ شَيْأً إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي بِالْحَقِّ شَيْأً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق, ولكن تصديق الذي بين يديه وتصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بشورة مثله وادعوا من سطعة من دون الله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله واجعوا من استطعتهم من دون الله إن كنتم خادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأذهم تأوينه كذلك كذب المذين من قبلهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم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 ومن هم من يسمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومن من ينظر إليك فأنت تهدي ولو كانوا لا يبصرون إن الله ولا يغرب الناس شيئا ولا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلك الله وما كانوا مهددين وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصر وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي طهرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعه لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا ساعة ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا نهارا قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع أمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا توقوا عذاب الخل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويسنبئونك أحف هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت من في الأرض مثلت به وأسروا, وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكرهم لا يعلمون هو يحيي ويوميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءكم الربك من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة, ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون قل أريت ما أن الله لكم من لذين فجعلتم منه حراما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 Deze kennis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 إن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مرصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني, سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من صوبان بهذا يقولون على الله ما لا يعلمون قل إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون متى في الدنيا فهم إلينا ثم إلينا ورجعون ثم نضيقهم العذاب الشديد مما كانوا يكفرون وَاتَّنَوْا عَلَيْنَا بَعْنُوْحٍ الْقَوْلَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ نكب عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكرت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قموا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما فأنتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلموه فلجيناه ومنمروا في البحر وجعلناهم قناديف وأورطنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 إذا فرعون ومنئي بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءوا الحق من عين قالوا قولوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجلتما لتلفتنا عما وجدنا علي آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى أرقوا ما أنتم مرقون فلما أَلْقَوْا قَالَ موسى مَا جئتم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ الله فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سيبطله إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المفسدين ويحك الله, الله الحق بكلماته ولو كلم المجرمون فما عمل لموسى إلا درية من قومه على خوف من فرعون على خوف من رَأَوْنَهُمْ وَمَنَائِهِمْ يَفْتِنُهُم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَوَانٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إن كنتم آمنتم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا, فعليه توكلوا إن كنتم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى مَا يَتَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ السَّبْقَ ادّعوا الصوم في مصر واجعلوا بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك حيث فرعون وملؤه زينه زينة عوانا في الحياة الدنيا ربنا لا عن سبيلك ربنا قمفنا على, على قلوبهم ربنا واشتد على قلوبهم فلا وجاءوا اذنا ببني اسرائيل البحر فافسع عمق فرعون وجنوده بغياهم وعجبا حتى الى ادركه الغرق حتى اذا ادركه الغرق قال امن قال امن لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وردخناهم من الطيبات.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 انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب, الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون إن الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت صرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم ينس إلا قوم يُنثَرَمَ آمنوا كشفنا عنهم ماذا الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم ماذا الخزي في الحياه الدنيا ومتاعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء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 لا فهل ينتظرون إلا مثل الأيام الذين خذووا قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننزل مؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلن أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذا من الظالمين وان يمسك الله بضر فلا كاجف له وإن يردك بخير فلا رد لفضله وإن يمسزك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما وحي اليك ووفر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين